ومنه قولهم انصدع الصبح انشق عنه الليل والصديع الفجر لانصداعه ومنه قول عمرو بن معدي كرب ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته صديع أي فجر والمعنى على هذا القول أظهر ما تؤمر به وبلغه علنا على رؤوس الأشهاد وتقول العرب صدعت الشيء أظهرته ومنه قول أبي ذؤيب وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع قاله صاحب اللسان وقال بعض العلماء أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط ومنه بمعنى التفريق قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير بدليل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ومنه قول غيلان ذي الرمة عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الضاعنين صديع يعني أن قلبه افترق إلى جزئين جزء في المقيم وجزء في الضاعنين وعلى هذا القول فاصدع بما تؤمر أي فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه وقوله بما تؤمر يحتمل أن تكون ما موصوله ويحتمل أن تكون مصدرية بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل المبني للمفعول ومنع ذلك جماعة من علماء العربية قال أبو حيان في البحر والصحيح أن ذلك لا يجوز قوله تعالى وأعرض عن المشركين في هذه الآية الكريمة قولان معروفان للعلماء أحدهما أن معنى وأعرض عن المشركين أي لا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا يصعب عليك ذلك فالله حافظك منهم والآية على هذا التأويل معناها فصدع بما تؤمر أي بلغ رسالة ربك وأعرض عن المشركين أي لا تبالي بهم ولا تخشهم وهذا المعنى كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الوجه الثاني وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأمورا بالإعراض عن المشركين ثم نسخ ذلك بآيات السيف ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين وقوله فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون وقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذعهم إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش وذكر في مواضع أخر أنه كفاه غيرهم كقوله في أهل الكتاب فسيكفيكهم الله الآية وقوله أليس الله بكاف عبده الآية إلى غير ذلك من الآيات والمستهزئون المذكورون هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن قيس السهمي والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والآفات التي سببت هلاكهم مشهورة في التاريخ. قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم. أن نبيه صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه من الطعن والتكذيب والطعن في القرآن وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا شيئا من ذلك في الأنعام أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله